كيف نقضي رمضان هذا سؤال مهم وجميل وعاوز تفصلك باختصار شديد باختصار شديد ما تيجي يا أخوانا نخطو الخطوة الأولى الأولى الآن وهي التوبة إلى الله عز وجل نجدد التوبة جميعا الذنوب كتير عم الشيخ محمد والله ولو كانت كالجبال لو كانت كالجبال لو كانت كزبد البحار لو كانت كحبات الرمال يا أخي أقبل إلى الكبير المتعال وأنت على قين المطلق بأنه جل وعلا سيفرح بك وبتوبتك إليه وهو الغني عنك دي أول خطوة يلا مع بعض كلنا نخطي الخطوة دي نصدق الآن خلي بالحضرتك الندم هو ركن التوبة الأعظم يلا ندم على كل اللي فات من تقصر وتضيع للصلاوة وكله نندم على ما مضى فالندم وركن التوبة الأعظم وبعدين نعاهد ربنا جل وعلا الآن جميعا من إخوة وأخوات وأباء وأمهات وأبناء وبنات نعاهد ربنا جميعا على ترك الذنوب كبيرها وصغيرها ترك المعاصي ثم نعاهد ربنا على العمل الصالح وفرصة رمضان من نعاهدك يا رب على العمل الصالح إيه العمل الصالح؟ أصول الحسنات بقى خلي بالك أصول الحسنات أصول جذور كبيرة أول شيء المحافظة على الصلوات أوعى تضيع الصلاة أول ما تسمع الأذان أسرع إلى بيت الله عز وجل لا تتخلف إلا لعذر شرعي عذر شرعي يمنعك من صلاة الجماعة كمرض كطعام كشراب وطبعا في رمضان ما فيش طعام ولا شراب بقى تسرع حتى المغرب حتى المغرب تفطر على تمرات على رطب أو على تمرات أو على ماء ثم تنطلق مباشرة إلى بيت الله تصلي المغرب في جماعة وترجع بعد ذلك لتتناول الإفطار يعني عود نفسك على هذا من أول يوم وما تخافش يعني بفضل الله هذا من أعظم الأسباب الصحية التي يغفل عنها كثير من الناس أن تتناول بعد هذا بعد هذه الساعات الطويلة يعني تمر أو جرعة ماء ثم بعد ذلك تصلي هذا تهيئ أو تهيئة حقيقية طبية علمية أو نشطة فقلنا بويه محمدية لهذه المعدة التي يعني تعطلت عن الهضم وعن الأكل وعن الشرب ساعات طويلة وبعد ذلك ترجع تأكل إن شاء الله تشعر بالسعادة وتشعر بالراحة نبقى نحافظ على الصلوات طيب بعد ذلك ورد يومي للقرآن استعد من الآن يلا المصحف أمامك وتعاهد ربك على أن تقرأ ورد يوميا من كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك وقرأت ثلاثة أجزاء في اليوم تبقى نعمة طيب ما أقدرش عم الشيخ طيب نقرأ جزئين نختم في الشهر مرتين كويس قوي لا ما أقدرش طب مرة واحدة نقرأ جزءا في اليوم أوعت إلا عن كده ما بقولش إن ده فرض أو واجب عليه لكن هذا فضل لا نبغي أن تضيعه في شهر القرآن وفي شهر الفضل وكان السلف ردوان الله عليهم إذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن مع الصيام طبعا الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن وتوقف عن دروس العلم وتفرغ لقراءة القرآن وكان السلف جميعا كذلك فاحرص على أن تقرأ كل يوم على الأقل جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى والله ما ياخد تلك ساعة من تلت إلى نصف ساعة جزء كامل من تلت إلى نصف ساعة تب نقرأه في ساعة ساعة مش كتير يعني ما تقرأ نصف جزء بعد الفجر ونصف جزء بعد العشاء أو بعد صلاة التروح أو بعد العصر حسب الظروف والأوضاع يبقى هذا شيء جميل جدا لكن لا تضيع القرآن الكريم يبقى نحافظ على الصلاة في جماعة نحافظ على قراءة ورد يوم من القرآن طيب أنا ما بعرف شقرة أعم الشيخ ما بعرف شقرة في المصحف أنا رجل أمي اجتهد في تعوض هذا بسماع القرآن أو بالمحافظة على ذكر الله عز وجل خليك في ذكر داء لا يزال وسنك رطبا بذكر الله أكثر من لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أكثر من الاستغفار أكثر من الصلاة على النبي المختار أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من قول سبحان الله وبحمده أكثر من قول التهليل أو التحميد أو التكبير الحمد لله والله أكبر والتهليل يعني لا إله إلا الله فالمهم يكون دائما في ذكر لله تبارك وتعالى ثم أوعد ضيع صلاة التراويح ما تنشغلش بالتلفزيون بقى ما احنا بقلنا سنين طويلة مع هذا الوباء ومع هذا البلاء لا تنشغل بهذا المؤمن حريص على وقته لا يضيع هذه الساعات الغالية في نهار رمضان راغم أنف عبد راغم أنف عبد أي ذل وهان والتصق بالتراب دخل عليه رمضان ثم انصرف رمضان قبل أن يغفر الله عز وجل له هذا يعني ولا حول ولا القتل إلا بالله هذا خسران مخذول فلا تضيع هذه الساعات ساعات الفضل والرحمة والبركة تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب الجحيم ويعني وتصفض مرضة الجن والشياطين لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير أبدا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تبقى الليل بقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو حافظت على صلاة الترويح كل ليلة مش ممكن أبدا هتفتك للك القدر خلاص لو وضبت على صلاة الطروح كل ليلة لن تفوتك أبدا ليلة القدر سواء كانت بقى المطالع اختلفت هنا أو في أي دولة أخرى يعني إن شاء الله ستدرك ليلة القدر يقينا إن وضبت على القيام كل ليلة من ليلة رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أوعى تنسى بقى النفقة أنت كل يوم حضرتك بتعمل إفطارا أنا واثق إن الإفطار اللي أنا بعمله واللي حضرتك بتعمله يكف معنا كمن أسرع لل الناس بتبقى وهي صيمة متهيئ لها الناحة تاكل يعني ما شاء الله أسأل الله أن يمتعني ويكن بالصحة والعفية لكن أرجو أن تعاهد ربك من الليلة على أن تطعم كل يوم مسكينا من طعامك الذي تأكله اللي أنت بتعمله طلع طبق طبيخ وطبق رز من اللي أنت بتعمله كل يوم لأسرة فقيرة عاهد ربك على هذا لأن النبي عليه السلامة كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل وربنا جل وعلا يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فأنفق تصدق على الفقراء وعلى المساكين وأنت في شهر الفضل والخير بهذا بفضل الله تبارك وتعالى نقول قد استثمرنا شهر رمضان وبحذر نفسه إخواني من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والنظر إلى النساء والنظر إلى المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فاجتنب الغيبة والنميمة ووعى تنفعل وتتنرفز على الناس في الوظائف أو في الشغل بدعوى أنك صائم بل ما فرض الله علينا الص ناله إلا ليهذب ضمائرنا وأخلاقنا إلا لنحصل التقوى، فالتقوى هي الغاية من الصيام. يا أيها الذين منه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون ما إن تقول أنا صايم فتنرفز على الناس وتسب الناس وتشتم الناس، ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به يقول ربنا في حديث القدس كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم يحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل قل له كذا ارفع صوتك ما وقل له فليقل إني صائم إني صائم إلى آخر الحديث فهذا بهذا إن شاء الله بالأمر هذا يعني نستطيع أن نستثمر رمضان استثمارا يرضي الرحيم الرحمن لنحصل التقوى التي من أجلها فرض الله الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أسأل الله أن يرزقناكم التقى والعفاف والغنى إنه لي وذلك والقدر